تبع عليا انا راضي باللي تقوله ضد معيني صهران الليل بطوله علن عيني ايام بعدنا يطوله ما انت كل الليل من يوم بعدنا منامتش عيني ليلة ده احنا اللي بينا يا حبيبي سنين طويلة كان قلبي خايف ايه مابيدو حيله ولا حتى ترتاح شويه يا حبيبي الحياه جايه ونسلي فات هقول لك حاجه واحكي لك الساعات امانة يا حبيبي امانة ده لو كنت غالي عليك كفاية نشيل جوانة ده قلبي ملوش بعدك بحبك ومش محتاجة نقول فيها تاني كلام وتعباني مليون حاجة تخليك تجيني اوام صعبه الليالي يا عجز علي وغالي اللي بتعمل كل دفي يا حبيبي Ik